سؤال رقم 6 قبل التوغل في هذا المفترق ذي الاتجاه الدوراني يجب علي أن ألف أترك الأولوية إلى اليسار بأترك الأولوية إلى اليمين جيم أتوقف أعيد